المنافقون لا زالوا يتباكون على قريضة يتباك المنافقون حتى اليوم على أحبابهم يهود قريضة الذين خانوا الوثيقة الوطنية التي وقعوها مع القائد صلى الله عليه وسلم حين أعلنوا الحرب عليه ثم خانوا معاهدة السلام الثانية حين حاولوا جمع الأحزاب بقيادة الحاخام كعب بن الأشرف ولما هلك خانوا المعاهدة الثالثة حين قام الحاخام حيي بن أخطب بجمع أكثر من عشرة آلاف من الأحزاب ولو نجح اليهود لطبقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وشعبه المسلم لطبقوا تعاليم الكتاب المقدس التي تبيح لليهود والنصارى عند الحرب أن ينشروا رقاب أسراهم بالمناشير ونوارج الحديد وأن يقطعوهم بالفؤوس وأي يحرقوهم بأفران الآجر، لكنهم كلما أوقدو نارا للحرب أطفأها الله، وهم الآن يخشون أن يحكم محمد صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة كما فعل ذات يوم. حين أقبل حاخاماتهم بيهودي ويهودية زنيا، فطلبوا منه أن يحكم عليهما بصفته قائد الدولة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يطبقوا ما في دينهم ما داموا يرفضون الإسلام، لا أن ينتقوا أحكاما حسب أهوائهم طلب أن يقرؤوا حكم التوراه فحاصوا وتلفتوا ونظر بعضهم إلى بعض فقرأ أحدهم الحكم ووضع يده على كلمة الرجم ولم يقرأها فلاحظ صلى الله عليه وسلم حركته فطلب أن يقرأ ما تحت يده، بعدها أدركوا أن النبي أعلم منهم بحقيقة دينهم، فخافوا أن يحكم عليهم بحكم التوراة على الأعداء، فيفعل بهم ما فعلوه هم بقبيلة يقال لها بنو عمون، التي يقول كتابهم المقدس إن أحد أنبيائهم أمر فقال اعبروا في المدينة واضربوا الشيخ والشاب والعذراء والطفل والنساء لا تشفق أعينكم ولا تعفوا اقتلوا للهلاك نجسوا البيوت واملأوا الدور قتلا كان اليهود يخشون هذا المصير لذا رفضوا حكم النبي كانوا يريدون عقوبة على مزاجهم لذا صاح أحدهم مطالبا أن يحكم عليهم حليفهم في الجاهلية سعد بن معاذ فهو أرحم بهم تنازل القائد صلى الله عليه وسلم ورضي بحكم سعد مهما كان حتى لو عفا عنهم فهتف صلى الله عليه وسلم بمجموعة من رجاله وأمرهم بالانطلاق إلى المسجد وإحضار سعد من خيمته التي يتلقى العلاج فيها فانطلقوا حتى دخلوا المسجد ودخلوا خيمته فسلموا وأخبروه فرد السلام وشعر باستجابة الله لدعائه حين قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة حملوا الأمير وانطلقوا به فلما رآه اليهود ابتهجوا